هو الذي جعلكم قلائف في الأرض كمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خساما قل أرأيتم شكرا أن آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والارض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من إنه كان حليما غصورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير لئن جاءهم نذير ليكون أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا مؤورا استكبارا الأرض ومكر السيء ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبلينا ولم تجد لسنة الله تحوينا أولم يسير في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذي